بوك تو تيش إيم وشالوش ثلاثة وتسعون ثلاثة وتسعون مشبتيم تفليم إيم إيم الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان أنا لا يداءت إم هو أهيب أتي لا أدري إن كان يحبني أنا لا يداءت إم هو يخزو لا أدري إن كان سيعود لا أدري إن كان سيعود أني لو يوداءت إم هو يتكشير إلي لا أدري إن كان سيخابرني لا أدري إن كان سيخبرني ها إم هو أهيب أتي؟ إن كان حقا يحبني إن كان حقا يحبني هئم هو يخزور؟ إن كان حقاً سيعود. هئم هو يتكشر إلي؟ إن كان حقاً سيخابرني؟ أنا شؤالت إتصمي إم هو خوشب إليي. إن تس مع إذاذا كان يفكر فيه إن تساء ما إذا كان ييفكر فيه أن شؤلة أاش مشهه أ خااق إن لاتساء مع إذا كان لدي واحدة أخرى إن تساء ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ أ متس يب إن إذا يذب خ إذا كان ييفكر في حق إذا ييف فيحق؟ يششهط كان لدي واحدة أخرى؟ ما إذا كان لدي واحد أخرىم أمر حمة كان حق يقول الحقيقة؟ إذا كان حق يقول الحقيقة؟ أ دع إه بأمات أوهؤة إن لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا إن أشك ما إذا كان يريدني فعلا أ دع يختلي إن لا أشك ما إذا كان كتبلي أن أشك ما إذا كان سيكتبلي؟ يدعيت ختي إن لاش إذا كان زوج إن أشك ما إذا كان سيزوجني بإماتتي ماذا حق يريدني ما إذا كان حق يريدني؟ ه بإمات يختلي ما إذا كان حق سيكتبلي ما إذا كان حق سيكتبلي حمه بإمت يتختي ما إذا كان حق سيزوجي ما إذا كان حق سيزوجني؟